وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَالِكُمْ أَنْ نَاضَ عَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ